ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذلفا إن الله يحكم بينهم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 وانتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحك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 فَإِنَّ نَاتُصْرِفُ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى عِبَادَهُ الْكُفْرُ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ولا تذر واذره اذرا اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه وعديم بذات الصدور واذا مس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 ثم إذا قوَّلَهُ نعمةً منه نسي ما كان يدعو إليه من قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ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 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَنْظُرَ اللَّهُ وَاسِعٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي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 ألا ذالكه هو الخسران المبين لهم من فوقهم غلال من النار ومن تحتهم ظلمات ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوا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 لا يكلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع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 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية فشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله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 ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون <تصفيق> أليس الله بكافر عبده ويخوفونك بالذين من دونه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 من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله.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 وَبَذَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَقَّ فِيهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ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 ذَرًا قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا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 نَلِكَ رَتَّ فَأَفُونَ مِنَ الْمُحْسِنِ بَلَى قَدْ جَاءَتْ كَآيَتِ فَكَذَّبْتَ بِجَهَ وَسْتَكْبَوْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُهُوْهُمْ مُسْوَدَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوٌ لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ تَقَوَّبْ مَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمْ مُسْوَدَهُ ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض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 قَادِرُهُ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 سبوا بها وقال لهم خزنة غا ألم يأتكم رسول منكم؟ وقال لهم خزنة غا ألم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات رض؟ بكم ويُنذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حق قد كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيجا فذ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 وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وحده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافية